إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقد فاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من, خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم من الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فيصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الله الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بعد اما بعد ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه الله جل في علاه ان يثبت لنا هذا الخير الى ما ماتنا وان يشكر الذات الامور اللي يسر لنا هذه الدروس وان يلهمنا واياهم الاخلاص نسعد بذلك عند ربنا جل في علاه لنبينا ولدين نبينا صلى الله عليه وسلم وسلم كتاب ربنا الذي فيه الاحكام وفيه الحكم الأعراض والعبر في الكلام عن رب العالمين جمل في هؤلاء من أسماء الحسناء وضبيات الله اللهيات الله جمل في هؤلاء عن الثواب والعقاب عن الجنة والنار عن الاخبار والانباء فيه كل شيء كما قال الشافعي رحمه الله ما من نزلة إلا وفي كتاب الله حلها عارما من عارما وجهلا من جهلا وما زلنا مع سورة البقرة من أطول سور القرآن وفيها أعظم آية في القرآن آية الكرسي كما سألنا النبي عن اعظم اية في القرآن فقال اية في الكرسي فقال الياهنك العلم ابا المنذر وفيها ايضا اطول ايه في القرآن ايه المدينة لمقاطع الحقوق للناس وايضا فيها ما فيها من الاحكام الفقهية وفيها ما فيها من الكلام على العقائد وعلى ربوبيه الله لله في اولا ربع الاول بفضل الله وكرمه قد أنهان الله من الكلام على تفسيره وفي فوائد جمع سننتقي منها بعض الفوائد التي تفيدنا من الفوائد الفقهية والعقبية ثم نقف عند الآل الأخيرة في قول الله للأولاء وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في تسعين موضع من موضع القرآن الله للعالم ما ذكر الإيمان إلا معه العمل الصالح وأيضاً بين الله للنفعلات دخول الجنات متوقف على الأعمال الصالح بما كنتم تعملوا بما كنتم تكسبوا كما سنبين ذلك فسنتكلم عن مقدمات المسألة وهي أوشي الذين امنوا وعملوا الصالحات بأنه لا يدخل الجنه أحد إلا بعمله وهذه ليست مخالفة لقول المسلم نبدأ دخول الجنه بعملهم قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا على أنا إلا الله أن برحمته ولكن الوسيلة التي تستجلب بها رحمة الله لله في علاه هو العمل الصالح والعمل عمل قلب وعمل جوارح وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بمقدمات أولا بالكلام على الآية والمواضع الكثيرة التي ذكر فيها الله لله في أولاه الإيمان وذكر معه اقترانا العمل الصالح وسنبين ان هذا عطف الذين أمنوا وعملوا الصالحات هل عطف متغيرات أو عطف التلازم أو عطف الخاص على العام هذا سنفسره ان شاء الله بعدما نبين الفوائد المستنبطه وإذا انتهينا من هذا انتقلنا إلى مسألة العمل وترك العمل إذا تكلمنا عنه لكن بعلة عندي لن أتعرض للمخالف ولا لأخوال المخالف إلا أن أعبر عليه عبورا فقط ولكن سأبين ما أدين الله به بالدليل من الكتاب ومن السنة بل ومن إجماع أهل السنة والجماعة وان شاء الله يعني نحاول صلى الله عليه كما قلنا الكلام على مسألة بين الألبان والفقهاء لأن صراحه العلم كل العلم في هذا اولا ثباً عن الارض هذا العالم الجليل رحمه الله عليه بما له من المننه بعد منته لاذى لفعلاء علينا جميعا طلبات العلم بما يعني نراه انه من المجددين في هذا العصر وانه قد افنى عمره لله جل في علاه ولنصر سنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تطول الالسنه عليه بانه ليس بفطيه فهذا كلام ضعيف حتى الذي قال بذلك ما كان منصفا وما حرر النظر فيما في المسائل التي قد وافق فيها وما أكثره وافق فيها الالباني الفقهاء وهناك مسائل شذ فيها الإمام العلماء الالباني وما من أحد قد عصر الله في وما زلنا نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب من منه انصافا سنبين هذا ونبين أن الله تعالى قد حب هذا الشيخ علما دقيقا في الكتاب وفي السنة وايضا فقها وحديثين يعني هو الرجل قد جمع بين العلمين وعنده آلة الفقه كما رزق الله آلة الحديث كما سنبين شاء الله لكن اذا طال من المقام سنشير فقط اشارة عابرة للمسألة نتكلم عنها لأن المسألة مسألة عويسة هي مسألة الاستحالة استحالة النداس يعني التطهير يكون بالماء أو بالشمس وهل الخنزين لو وقع في الملح فصار ملحا فهل المنح وهذا يكون طغيرا أم لا هذه المسألة الأولى التي نتكلم عنها وقد وافق فيها الألباني ابن تيمية وافق فيها, فيها الألباني وابن تيمية وهو كلام الأحناف كما سنبين في تفصيلا بإذن الله الغرض المقصود اليوم إن شاء الله بعدما ختمنا بفضل هذا الربع نأتي بالفوائد المستمتة من هذا الربع نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا